118. وإذا برق البصر 119. وخسف القمر 110. وجمع الشمس والقمر 111. يقول الإنسان يومئذ أين المفر 112. كلا لا وزر 113. إلى ربك يومئذ المستقر 114. الإنسان الإنسان ينفّق الإنسان يومئذ بما قدم وآخر بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان بل الإنسان ولو ألقى معظير ولو ألقى معظير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم 129. ويارتبرون الآخرة وجوه إيمان إلى ربها ناظرك إلى ربها رب وظن أنه الفراط وظن أنه الفراط والتفت الساق بالساق إلى ربك إلى, إلى ربك إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلأ صدق ولا صلا ولكن ولكن كذب وتولى هب الى اهله يتمط او لا لك فاولا او لا لك او لا ثم اولى لك فاولا أيحسب الإنسان؟ أيحسب الإنسان؟ أيحسب الإنسان وأيترك سدا؟ ألم يكن ضعف؟ أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ أليس ذلك بقادر سبحانه أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر بقادر بقادر على